قال عثمان بن سعيد الدارمي نقبط الله على بشير المريسي وذويه باب الايمان باسماء الله تعالى بانها غير مخلوقه هو يدل على بشير المريسي راس المعتزله اجل بالعثره وضلاله وما اضل الناس فيه وذويه اسابع قال ثم تردد المعفرد يعني ابن الثلجي اسماء الله تعالى المقدسه فذهب في تاويلها مذهب امامه المريسي فادعى ان اسماء الله غير الله وانها مستعاره مخلوقه كما انه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص يعني الخفي ان الله تعالى كان مجهولا كشخص مجهول لا يتدى اسمه ولا يدرى ماهوه حتى خلق الخلق فابتدا له اسماء من مخلوق كلامهم فاعروه اياها من غير ان يعرف له اسم قبل الخلق هذا لشك من لازم كلامهم في ان اسماء الله مخلوقه وهذا فر على بدعه المعتزله من ان كلام الله مخلوق قد سبق الكلام على ان ان الاسماء لله عز وجل ولله الاسماء الحسنى وهذه الاسماء حق على حقيقتها وليست مجرد الفاظ مستعاره او لا حقيقه لها بل هي تدل على معان حقيقيه ثابته لله عز وجل كما قاله هذا المعتزلي هو ابن سلجي هذا ف ينلزم من كلامي ان الله انما سماه الناس ولم يتم نفسه وانه سمته المخلوقون لان الاسماء مخلوقه تعالى الله عن ذلك قال ومن ادعى التاويل في اسماء الله فقد نسب الله تعالى الى العجب من ادعى التاويل فيها يقصد التحريف الباطل فيها ونفي اثبات اسماءه الحسنى سبحانه وتعالى يقول وقال ومن ادعى التاويله في اسماء الله فقد نسب الله تعالى الى العجز والوهن والضروره والحاجه الى الخلق لان المستهير محتاج مضطر والمعير ابدا اعلى منه اغنى ففي هذه الدعوه استجهال الخالق اذ كان يزعمه هملا لا يدرى اسمه والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه لان اسماءه لان اسماء الله تعالى هي تحقيق لصفاته سواء عليك قلت عبدت الله او عبدت الرحمن أو الرحيم او الملك العزيز الحكيم وسواء على الرجل اذا كفر قال كفرت بالله او قال كفرت بالرحمن الرحيم او بالخالق العزيز الحكيم سواء عليك قلت عبد الله او عبد الرحمن او عبد العزيز او عبد المجيد او كل كلمه في الذكر ان الاسم يطلب ويراد به المتن طبق الكلام على ذلك هو الذكر سواء عليك قلت يا رب او يا الرحمن او يا الرشيد او يا المنادي او يا حفيظ يا, يا, يا, يا جبروت في ناطقه في هذه الجماعه او اضطر بين بينما فضل الله نفسه فَقَالَ عَلَيْكَ كُلُّ رَبِّ اللهِ رَبِّ الرَّحْمَنِ كَمَا قَالَتْ عَادٌ رَبُّنا الرَّحْمَنُ مُسْتَعَانًا وَمُعْتَدًا وَقَالَ رَبَّهُ ذٰلِكَ مَا يَلِينُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأْتِهِ بُكْرَةً وَتُمْصِيرًا كَذٰلِكَ قَالَ بِالِاسْمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الشَّمْسِ كَمَا ذَكَرْنَا سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى يعني سبحته بجون اسم الرب كما انما اتفق الكلام على ذلك ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله لم لم يامر الله تعالى ان يسبح مخلوق غيره كما ذكرنا ان قول ان الاسماء مخلوقه المستعار قول باطل وقول منتج وقال تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسمائها المخلوقة المستعارة فقال إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم آباؤكم لا يمكن أن يكون أسماء الله سمها الناس وآباؤهم لا بد أن يكون هو سمى نفسه كذلك يقول وكذلك قال قهود لقومه حين قالوا أذئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان عبد آباؤنا فقال لهم نبيهم أتجادلونني في أسماء إن سميتمها أنتم وآباؤكم يعني أسماء هذه الأسمام التي سموها آلهة وسموها أربابا فهم اخترعوا لها تلك الأسماء ليست من أسمائها الحق ليست آلهة بحق ولا اربابا بحق بل هي بباطل فاسماؤها مستعاره لها بغير حقيقه يقول يعني ان اسماء الله لم تزل كما لم يزل العز والجلال وانها بخلاف هذه الاسماء المخلوقه التي اعاروها الاصنام والالهه التي عبدوها من دونه فان لم تكن اسماء الله بخلافها فاي توبيخ لاسماء هذه الالهه المخلوقه اذكرت اسماءها واسماء الله تعالى مخلوقه مستعاره عندكم بمعنى واحد وكلها من تسميه العباد وتسميه ابائهم بزعمهم ففي دعوى هذا المعارض ان الخلق عرف عرفوا الله الى عباده باسماء ابتدعوها لا ان الله عرفهم بها نفسه فاي تاويل اف او حشو في اسماء الله تعالى من ان يتاول من انا يتاول رجل انه كان كشخص مدهول او بيت او شجره او بهيمه لم يسبق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا هذا لازم كلام المعتزله في ان الله لا يتكلم وانه لم يسمى نفسه تلك الاسماء وان اسماءه ليست يعني الا بعض خلقه فتعالى الله عن ذلك يقول لا تقاس ولا تقاس اسماء الله تعالى باسماء الخلق لان اسماء الخلق مخلوقه مستعاره وليست اسماءهم نفس صفاتهم بل مخالفه لصفاتهم واسماء الله تعالى صفاته ليس شيء منها مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته مخالفا لاسماءه بمعنى انها تدل على معان حقيقيه كما ذكرنا فاسم الحكيم يدل على انه على صفه الحكمه له عز وجل وقبل ذكرنا من قبل ان الانفصال بين الصفه والموصوف او نقول الصفه غير الموصوف دليل تعدد الصفات ووحده الموصوف وكان تعدد الاسماء والمسمى واحد فهذا مما يعني هو ادى انفصال ذهني فقط كما ذكرنا ولا يصح يعني الظن بل الظن هذا كفر وباطل ان الانفصال يكون في الخارج في الحقيقه يقول فمن ادعى ان صفه من صفات الله مخلوقه او مستعاره فقد كفر وفجر هذا لازم للمعتزله وان كان اهل العلم في مساله التكفير يعني هذه الفرقه ذكرنا من قبل ان هؤلاء يقال ان من قال كذا فقد كفر واما المعين منهم فلا يكفر حتى يقام عليه الحد تقول لانك اذا قلت الله فهو الله واذا قلت الرحمن وهو الرحمن وهو الله فاذا قلت الرحيم فهو كذلك واذا قلت حكيم عليم حميد مزيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك وهو الله سواء لا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسما وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل هذا اسمه حكيم وحكما وهو ظالم وعزيزا وهو حقير وهذا اسمه ايه عزيز لو طلبت كده قوي اسمه ايه عزيز مثلا هل هذا يلزم منه صفه لا يلزم منه صفه لان اسماء الناس مستعاره لهم انما يولدون بلا اسم ثم يطون هذا الايه اسم يسمون به يقول وقد سمى الرجل كريما وهو لئيم وطالحا وهو طالح وسعيدا وهو شقي لا يعز سعيد وتعبان في حياته اخر تعب وارد جدا ومحمدا وهو مذموم ذا ذاي الدرغون كان كذلك محمود وهو مغموم وحبيبا وهو غيض واسدا وحمارا وكلبا وجديا وقليبا وهرا وحنظله وعلقمه وليس كذلك ما اسمه علقمه هو رجل طيب جدا واحد يعني اسمه حسن وليس ايه ليس بي حسن وعنده اسمه اسماء كثيره والله تعالى ويتقدس اسمه كل اسماءه سواء لم يزل كذلك ولا يزال لم تحدث له صفه ولا اسم لم يكن كذلك كان خالقا قبل المخلوقين ورازقا قبل المرزوقين وعالما قبل المعلومين وسميعا قبل ان يسمع اصوات المخلوقين وبصيرا قبل ان يرى اعيانهم مخلوقه قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى يقوم اثبات ان الرحمن هو الله عز وجل وقال الله الذي خلق السماوات والارض في سته وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش. لانه ربنا قال مره الرحمن ومره قال الله استوى على العرش وقال تعالى ثم استوى على العرش الرحمن لانهما بمعنى واحد اسم الله واسم الرحمن طبعا بتوجه المعنى والا فمعنى الله المعبود ومعنى الرحمن ذو الرحمه لا يقصد ان المسمى واحد والعباره فيها تجاوز من هنا هو طبعا غرض الرد على كلام المعتزله وان كانت الالفاظ يعني قد تكون فيها يعني عدم يعني, يعني انضراط قواعد المتكلمين فيقولوا لو كان كما ادعى المعارض يعني ابن السلبي وامامه المريسي اذا كان الخالق والمخلوق استوى يا جميعا على العرش ان يقول اسم الرحمن مخلوق يعني ان كانت اسماءهم مخلوقه عند إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا وليس لأزلية الله تعالى حد ولا وقت لم يزل ولا يزال وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزل ثم احتد المعارض لترويج مذهبه هذا لأقبح قياس فقال أرأيت لو كتبت إسما في رقعة ثم احترقت الرقعة أليس إنما تحرق الرقعة ولا يضر ان اسم شيء ده عشان يلزم بان الاسم غير المتمم فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من راسه ان الرقعه وكتابه الاسم ليس كمثل الاسم نقول الكتابه غير الايه الاسم فاذا احترقت الرقعه احترق الخط وباقي اسم الله له وعلى لسان الكاتب لم يزل قبل ان يكتب لم تنقص النار من الاسم ولا ولا مما له الاسم شيئا وكذلك لو كانت اسماء المخلوقين لم تنقص النار من اسمائهم ولا من اجسامهم شيئا يعني لو كتبت محمد فورا صغير حرق ايه الورقه يبقى هل اسم محمد ده لعنه ماذا ده اسمه ايه محمد وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعه ثم احرقته الرقعه احترقت الرقعه وكان الله سبحانه بكماله على عرشه وكذلك لو صور رجل في رقعه ثم القياس في النار احترقت الرقعه ولم يض لم يضر المصور شيئا وكذلك القران لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من القران لفظه حرف واحد وكذلك لو استرق القراء كلهم او قتلوا او ماتوا لم يغيا القران بكماله كما كان لم ينقص منه حرف واحد لانه منه بدا واليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقوص كما نقول الان في التوراه والانجيل مع تبديل وتحريف وعدم وجود نسخ في الناس صحيحه لا نعلم اين هي لا ندري لو قرر احد اين الانجيل الصحيح واين التوراه الصحيحه نحن لا يوجد عندنا نسخ نسخ منها نسخ صحيحه للتوراه والانجيل ومع ذلك اقول ان ان الانجيل كلام الله وان التوراه كلام الله اي هذه هي الذي تكلم الله به وهي ما لم تزل كلامه جاد يقول وقد كان للملسي في اسماء الله مذهب كما ذهبي في القران كان القران عنده مخلوقا من قول البشر ده لازم كلامه يقول ان الله خلقه في الناس هو ما بيصرحش كده ان هو ان هو الا قول البشر لو صرح بكده يبقى ايه نافرك الخارج عن المله باعيانها لو واحد قال ان هو الا قول البشر يبقى ايه من الكافر كفر بعينه لكن لازم من قال انه مخلوق انه من قول البشر يقول كان القران عنده مخلوقا من قول البشر لم يتكلم الله بحرف منه في دعواه كذلك اسماء الله تعالى عنده ابتداع من منزاع البشر المغير من ان يقول تعالى اني انا الله رب العالمين بزعمه قط وزعم انه ما تعترف بان الله تعالى تكلم باني انا الله رب العالمين لزمني ان اقول تكلم بالقران ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القران اللي هو انه ايه انه مخلوق مذهبهم انه مخلوق وفعلا يعني هم لا ينسون ان الله يتكلم ولكن يقولون يخلق كلاما في بعض خلقه تعالى اللهم هولين يقول قد كسره الله عليهم على رميهم فيهم فقال اني انا الله رب العالمين ولا يشرك مخلوق ان يتكلم بهذا فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى هذا من الدل القوية الواضحة على أن كلام الله غير مخلوق لأنه هل قالت الشجرة إني أنا الله رب العالمين أو قال ملك من الملكة واحد من الخلق الذي جرى على لسانه هذا الكلام هذا مستحيل وإلا كان ذلك أكثر الكفر فلا يمكن أن يقول إني أنا الله رب العالمين إلا الله عز وجل فإن فعل ذلك كان كافرا ككفر فرعون إن قال أحد ذلك إني أنا الله رب العمين كان كافرا ككفر فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فهذا الذي ادعوا في أسماء الله عز وجل أصل كبير من أصول الجهنية التي بنوا عليها مشنتهم وأستثوا بها ضلالتهم غالتوا بها الأغمار والسفهاء وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء وَر ان كان السفهاء وقعوا في غرف مذهبهم فان الفقهاء منهم لعلى يقين ارى الفقهاء منهم يعني مش مش من الطبقيات دي ان ما زاد زي زي فيهم يعني ان الفقهاء فيهم في المعتزله في على يقين من البعثين الفقهاء العلماء هم اشد الناس بصيره في هؤلاء بمعنى انهم يعلمون حقيقه نور الدين يقول ورأيت قولكم ان اسماء الله مخلوقه فمن خلقها وكيف خلقها اجابها اجساما وصورا تشغل اعيانها امكنه دونه من الارض والسماء ام موضعا دونه في الهواء فينقلتم لها بكاء من دونه فهذا ما تنقمه عقوله وقال وان قلتم خلقها في افنه العباد فدعوه بها واعره اياها فهو مما ادعوا عليكم ان الله تعالى كان بدعائكم مجهولا لا اسم له حتى احدث الخلق حتى احدث الخلق فاحدثوا له اسماء من مخلوقي كلامهم فهذا هو الالحاد في اسماء الله والتكذيب بها قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كما يضيفه الى رب العالمين ولو كان كما ادعيتم لقال الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا كلام فيه ضعف في الرساله والمعنى صحيح لكن هذا يعني كونوه هو المسمى الرحمن الرحيم هذا كلام حق لكن لم يقل الله ذلك بما انه بيقول عايز يقول يعني انه لو كان كده كان لازم نقول المسمى ما كانش ينفع نقول ايه نقول الرحمن الرحيم مباشره وهذا باطل بلا شك يقول كما قال تعالى الله لا اله الا هو نزل عليك الكتاب الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب وكما قال تنزيل الكتاب من الله كذلك قال تنزيل من الرحمن الرحيم وكذا قال تنزيل من حكيم حنين وقال وانك لترقى القران من لدن حكيم من حكي من لدن حكيم عليم كلها لمعنى واحد يقصد ان المسمى واحد وكلها هي الله والله هو أحد أسماء ونقول للطرين أقول كلها ذلة طرين أقول كلها كل هذه الأسماء ذلة إلى أن قال وكما قال الله تعالى في كتابه أنا الله رب العالمين كذلك قال على رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن وأستقل سنده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قال الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحيم شققت لها من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتدته يعني قطعته فيقول الله تعالى أنا شققت لها من اسمي هذه الصحيح فهذا دليل أن أسماء الله سابقة على ولو المخلوقين فمن اسم الله عز وجل الرحمن اشتقت كلمة الرحمة فإسم الله عز وجل لم يزل كذلك سبحانه وتعالى واشتق كلمه الرحمه للدلاله على المعنى الذي هو صفه من صفات الرب عز وجل ويمكن ان يفهم العباد ما يليق بحالهم منه ويمكن ان يقوم بهم من المعنى ما يليق بهم غير ما يقوم به الرب عز وجل الذي هو صفته بغض النظر بخصوص كلمه الرحمن اللي هذا الاسم ا ل ر ح م ا ن هذا الاسم لم يزل كذلك وبهذه اللغة العربية وهذا من اسمائه عز وجل واشتق منه اسم الرحم للرحم العضو المعروف وكذا الرحمة سائر ما يمكن ان يصر به مخلوق نعم <تصفيق> <محباً تصفيق> يقول ودعث الجميع مكذبين لله ولرسوله انهم اعروه الاسم الذي شقها منه كان اسم الرحيم اشتق منه اسم الرحمن عكس الكلام ومن اين علم الخلق اسماء الخالق قبل تعليمه اياهم فإن فانه لم يعلم فانه لم يعلم ادم ولا الملائكه اسماء المخلوقين حتى علمه الله تعالى من عنده فكان بدء علمه منه عز وجل فقال تعالى وعلم فعلم ادم الاسماء كلها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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه او من احصاها وحفظها ولا بيس في الروايه الجمع بين اللفظين لكن هو الحديث صحيح واحد ولو الاحصاء الحديث وشاق الاسماء الحسنى كما قدمناه ثم قال فهذه كلها اسماء الله تعالى لم تزل له كما لم يزل بي ايها دعو كما لم يزل هذه كلها اسماء اسماء الله تعالى لم تزل له كما لم يزل يعني هي ازليه بازليتها يا دعو بي ايها دعو فانما تدعو الله نفسه قال ولا يدخل الايمان قلب رجل حتى يعلم ان الله تعالى لم يزل اله ا واحدا بجميع اسماءه وجميع صفاته لن يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته انتهى كلامه رحمه الله اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل اللي فدك ان كلام سعيد عفاري بلسعيد درمي في الرد على المعتزل القائلين بأن الأسماء مخلوقة وهو الذي يشك فيه كما ذكرنا أن أسماء الله من كلامه وأن كلامه غير مخلوق وأنه لم يزل كذلك بأسمائه وارتفاته عز وجل فعل العلماء فيما انا قوله صلى الله عليه وسلم من احصاها دخل الجنه قال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها وان اهدى الروايتين المفسرتين الاخرى وقال الخطبي يحتمل وجوها احدها ان يعدها حتى يستوفيها بمعنى ان لا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها ويستوجب الموعود عليها من الثواب من معنى الاول وده المقصود برضو لمن قال حفظها ايضا فانه لا يخذج جرد العد مع كونه لا يتعبد لله بها وانما من احطاها عددا ودعاء وسناء بها على الله عز وجل يدعو الله بها وإثمه عليه المعنى الثاني الوجه الثاني المراد بالاحصاء الاطاقة والمعنى من اطاق القيامة بحق هذه الاسماء والعمل بمقتضاها وهو ان يعتبر معانيها بدل القول الاول وشهود المعنى يعتبر المعنى يعني يفهمه ويكون له عبره واضاء في نفسه ان يشهد معنى اسماء الله واثار هذا المعنى في وجوده فيلزم نفسه بمواجبها اللي هو العمل بعد ذلك يعني كله من التعبد لله ومعنى اطاقه باسماءه معنى اطاقه الاسماء الصفات والتعبد له بها اسم علم وعمل جهود معاني الاسماء واثارها والعمل بمقتضى ذلك فاذا قال الرزاق واثقا بالرزقي وكذا سائر الاسماء يعني اذا قال الرزاق الله هو الرزاق اولا شهد ان ارزاق الخلق كلها من عنده وهذا الاعتبار بمعنى وتيقن ان الرزق من عنده عز وجل لا يملك احد لا احد رزقا انما هو من الله ثم يعمل من اجل ذلك فيبتغي عند الله الرزق ويشكره عليه ويعلم ان الرزق منه سبحانه وتعالى وياخذ منه ما احل ويترك منه ما حرم في كل ذلك متوكلا عليه معتقدا انه المالك للارزاق وانه الرزاق سبحانه وتعالى النماسه الثالث او الوجه الثالث من كلام هذا الكلام الخطابي كله المراد بها الاحاطه بجميع معانيها و يتفرع على الثاني او جزء من الثاني لانه لن يطيق الاطاقه التي هي بمعنى ال او كان بحق هذه الاسماء وهو يشمل الاعتراف بمعانيها فلن يعتبر بمعانيها الا اذا ايه الا اذا احاط بها علما فكيف يعتبر بمعنى وهو لا يدري هذا المعنى وان كان في الحقيقه للمعنى على الكمال اللي هو الحقيقه والكيفيه لصفات الرب لا يحيط العباد بها علما كما قال عز وجل ولا يحيطون بها ولا يحيطون به علما فاللي نوفل ذكره بدء المعاني التي يعني تناسب تناسب معرفتها وليس انهم يعرفون كيفيه وحقيقه صفات الرب وحقيقه اسمائه عز وجل لانه لا يعلم كيف هو الا هو عز وجل ومعرفة الكيفيه هي معرفه الحقيقه والاحاطه وكما ذكرنا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء تدل على ذلك وكذا قول ولا يحيطون به علم تدل على ذلك وقيل احصاها عمل بها وده في الحقيقه جزء من ايه من القول الثاني ان هو يرجع يقول ثالث والرابع دول هم تفصيل لايه للقول الثاني فاذا قال الحكيم سلم لجميع اوامره وقداره وانها جميعا على مقتضى الحكمه ولا احد العمل احد انواع العمل في اسم الحكيم واذا قال القدير استحضر كونه مقدسا منزه عن جميع النقائص فاره هو الوفاء المطلق واذا قال القدوس تحضر كونه مقدسا منزه عن جميع النقائص قال ابن الابطال طريق العمل بها انما كان يسوء الاختداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على ان يصح له الاتصاف بها يعني فيما يقوم به بالعبد فيما يليق به ده بعض طرق عن بعض انواع التعبد الاسماء التي يحب الله من عباده ان ان يتصف بما يليق بهم من معانيها من ضمن التعبد لله عز وجل ان يحاول العبد وينر نفسه على التعبد به يعني زي ما هو مثل اسم الرحمن واسم الرحيم قال النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فاحد يدوء التعبد باسم الرحمن ان يكون يسانه ايه رحيم من الخلق وان يرحم عباد الله عز وجل قال والشاتا ان رحمتها رحمك الله يعني يكون متبسم عليها ما عندوش قسوه وله وذلك ده من اسباب ان ينال ايه رحمه الله عز وجل كما انه يؤمن في رحمه الله بقى. انه التعبد لله باسم الرحمن كما يشمل انه الانسان يكون رحيم على الخلق انه هو يؤمن اعظم الامل والرجاء في رحمه الله سبحانه وتعالى وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام وعلمه انه لن يترك عليكم جنه عمله من معنى طلب الرحمه والتعرض لها والاعتقاد بانه لن ينجيه الا رحمه الله ومن المعنى معنى التعبد لله عز وجل معنى شهود الايه المعنى شهود الاثار بان ننظر الى اثار رحمه الله وكيف ان رحمه الله عز وجل هذه الذي يعني قسمها بين المخلوقين رحمه من منئه من رحمه من جزء منئه من جزء من رحمه الله بها ترفع الدابه حافرها ونذيه فاذا راى دابه يعني قد القمت فديها لاولادها الصغار قطه ولا كلبه ولا بقره وحمت عليه ورعته هذه الرعايه العجيبه فينظر الى اثر من اثر فاحمد يشهد ان هذا بسبب رحمه الله سبحانه وتعالى وان هذا عن رحمته عز وجل وكان واذا راى مثلا يعني ان المطر قد نزل وقد اغيث العباد بعد القحط الذي كانوا عليه وبعد الشده التي كانوا فيها كما قال عز وجل فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها فيرى ان المطر رحمه من الله فيعرف ان الله عادل ورحيم سبحانه وتعالى وكذا في كل اسماء الله الحسنى يشهد المعنى وآثاره ينظر الى اثار قدره الله فيؤمن بان الله عز وجل هو القدير ومن ان تعبد الله ان يستقدر الله بقدرته لان العبد يعلم انه لن يقدر على شيء الا ان يقدره الله عليه ويجعله قادرا ويؤمن انه اذا استعان بالله القدير وهو وحده سبحانه وتعالى الذي وين وابدا على تحقيق مصالحهم في الدنيا والاخره يعني بنقول ان كلام ابن عطال ده في بعض روح التعبد لله باسمه وصفاته في بعض الاسماء وهو ان يمرن العبد نفسه على الاتصاف بما يسوغ الاقتداء به كالكريم الرحيم وما كان يختص به نفسه سبحانه وتعالى استغذر هذا على كالجبار والعظيم قال العبد الاقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفه منها فلا يجوز ان يتجبر الانسان ولا ان يعظم نفسه بل يتواضع لله عز وجل زمان الجبار جبر العباد على ما اراد الجبار المذموم من الناس الذي يجبر الناس على ما يريد هو من غير رد الى شرع الله عز وجل يوكم على ارادته هو وهذا امر لا يدول بل خاب كل جبان عليه وما كان في تكمله كلام ابن الرطال قال وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه ان الطمع والرغبه وما كان فيه المعنى الوعيد يقف فيه عند الخشيه والرهبه والظاهر ان معنى حفظها ان معنى حفظها واصونها هو معرفتها والقيام بعبوديتها كما ان القران لا ينفع حفظ الفاظه من لا يعمل من لا يعمل به بل جاء في الم... في المراق من الدين لمنمارق المارقين من الدين والخوارج يعني انهم يقرؤون القران لا يوجز حناجرهم ذلك القيام بالعبوديه الذي يشمل العلم والعمل هو معنى الإحطاء قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وما كان وما في ذلك السهود من الغمى التام هو الكلام ده تاتي ان شاء الله نذكره من كلام القيم في طريق رجرةين عند اسمه الأول عز وجل تقول وليس هذا مختصا باوليته تعالى فقط بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها زعما ان هو كلمه ان الغنى بالله عز وجل يعني انما يرضى له شهود اوليته عز وجل وان الخلق كان وعدما فالفضل كله منه سبحانه وتعالى فيجعل استمرار نظر عند دخولة الكريغان استمرار نظر العبد الى الولية الله وان عدم الخلق في ذلك يجعله يستصغر ويعني لا يعظم احدا من العباد ولا يظن ان بايديهم شيء وبالتالي فلماذا يخضع لهم او يحتاج اليهم فاستغنى عنهم بالله عز وجل اذا شهد الاوليه منه وانه عز وجل كان ولم يكن شيء غيره فكل الخلق فقراء بشهود تقيم حال العدم فاذا شهد ذلك فكيف يفتقر اليهم يفتقر الى فقير فاذا حصل له ذلك استغنى عن العباد بالله عز وجل كل يقول كل اسم من اسماء الله وكل شيء من صفات الرب عز وجل كلما حصل العبد شهود لحقيقه لمعرفه لمعانيها وقيامه بغاياتها يحصل له من العبوديه يحصل له من الاستغناء بالله عن الخلق يقول فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوق يده لعباده واستوائه على عرشه كما اخبر بها اعرف الخلق واعلم واعرف الخلق واعلمهم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وتعبد بمقتضى هذه الصفه بحيث يصير لقلبه صمد يعرض اليه صمد يعني ما يصمد اليه الصمد عز وجل الذي يصمد اليه يلجئ اليه الخلاق في حوائجه بحيث يصير لقلبه صمد يعرض اليه مناجيا لله مطرقا المطرق ده اللي وضع راسه في الارض يعني ذليل خاضع واقفاً بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع اوفى خاصته واوليائه مع الملائكه المقربين الاوفياء اوفى خاصته اقربهم فيستحي ان يصعد اليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك يعني ده احد اعثار شهود اسم الله العلي سبحانه وتعالى وانه فوق خلقه وانه مستوى على العرش اليه تصعد اعمال الليبات ده الامر ده جه منين من تامل اليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح الى الصام وقول النبي عليه, عليه, عليه الصلاه والسلام يسعقون فيكم ملائكه بالليل والنهار فيعرض الذين باتوا فيكم فيظهر وجهه وتعظ فيعرضوا الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وأهلم كيف وجدتم عبادي فيقول وجدناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وقال نبي عرفة رم يرفع عليه عمل ليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل فاستحضار أن الله ترفع عليه عمل العباد يجعل العبد يتعبد أنه هو مستحضر أن عمل معروض على الله فاعد إليه فمع الملائكة وأن الله يسأل عن عباده ما لعملوه سؤال اكرام لعباده المؤمنين وليس سؤال استفهام فهو اعلم عز وجل ولكن لكي تشهد الملائكه في عباده من بالفضل عنده عز وجل فاذا كان العبد كذلك حريص اعظم الحرص على ان يصعد عمله الى الله عز وجل صالحا وده من اعظم ما يعين على الاخلاص بل لا يحق اخلاصه الا اذا استحضر العبد ان عمله مرفوع الى الله عز وجل وانما يراء الناس لاستحضارهم في قلوبهم أن أعمالهم معروضة على الناس فإن الانسان لما يكون متجه إلى الأرض ومن فيها سوف يعمل من أجل الناس سوف يقول فلان ماذا سيقول عني وماذا سيظن بي وماذا سيرى من قفاتي فيعمل من أجل تزيين نفسه عند هذا الشخص وأما إذا استحضر عدم العباد وكأنهم استحضر يعني ظلال فقط لا حقيقه يعني لهذه الظلال الا ان الله هو الذي اوددها انما يستحضر ويستعوذ يستحضر علو الله على عرشه وان العمل يصعد الى فوق فهو سوف يلتئد اعظم الاجتهاد في تزيين العمل لله عز وجل ويكون قلقه قلق واضطرابه وسكونه متعلق بان الله عز وجل لا يقبل منه ذلك العمل لأنه يستحضر أن عمله معروض على الله وليس أنه على الناس هذا أحد المشاهد وأحد أنواع العبورية شهود من الأعمال فتفعد كده وتأمل كده كم من البشر في المشارق والمغارب أعمالهم الآن صعبة إلى الله عز وجل بعد ثلاث العصر صعبة الملائكة في المشارق والمغارب وقبل أن يأتي غروض الشمس فأعمال هذا اليوم بأسرها في كل أرجاء الدنيا بل وفي ارجاء الكون كله قد صعدت الى الله عز وجل معروضه عليه الان سبحانه وتعالى ولا تزال تعرض عليه عز وجل من اول النهار الى يعني هذه اللحظه فكم تفاوتت هذه الاعمال وكم قتل من قتل وظلم من ظلم وضرب من ضرب وسب من شتم واكل مال بالباطل من اكل وسفك الدم بالباطل من سفك و كم صلى من مصلي وذكر من ذاكر وتلى من تال تنظر الى تفاوت البشر وكلهم معروض على الله ثم اجتهد في ان يكون عملك انت تريد به وجه الله تريد اذا عرض على الله ان يكون مرضيا عنده مقبولا ومشهد اخر وهو شهود نزول الاوامر ده كل ده تعبد لله باسم العلي وشهود صفات العلوم والفوقيه يقول واشهد نزول الامر والمراسيم الالهية مراسيم جمع مرسوم لا لفظ يعني ايه تجوز يعني في مجالس اللغة ولكن رسم كذا بمعنى كتبها في رقعة اوامر الله عز جنه بكل فيكون سبحانه وتعالى فهيكمة المراسيم اصبحت اصطلاحا بمعنى الاوامر يقول واشهد نزول الامر الى اقطار العوالم كل وقت واشهد نزول الامر بأنواع التبديل والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل يعني ول فلانة نعمة وعزل آخر عنها ول فلانًا ولاية تولى شأن غيره ارتفع شأنه اليوم وعزل غيره وكم من أنات حصل ذلك لهم في المشارق والمغارب والخفض والرفع والعطاء والمنة وكشف البلاء وارساله وتقليب الدول ومداولة الايام بين الناس الى غير ذلك من تصرفات في المملكه التي لا تصرف فيها سواها فاوامره نافذه فيها كما يشاء يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان من قداره 1000 سنه مما تعد يعني مسيرة ألف سماء ولكنه في نفك اليوم يعرض عليه ويورد به إليه فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به يعني معرفة شهود إن ربنا سبحانه وتعالى الأوامر من عنده عبودية ما من إنك لا تظن أن العبادة يملكون لك برا أو نفعا فلماذا تخافهم أو ترجوهم هم تجري عليه الأوامر الله النازلة ولذلك تتدرع إليه وحده وتلجأ إليه وحده تتعبد له سبحانه وتعالى بأن أوامره هي النافرة وأن الخلق لا يملكون مع أمره عز وجل شيئا إلا الإنقياد والخضوع له عز وجل فهذا المشهد يعطيه غنى بالله عن العباد يستغني بالله يقول فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به هي المعرفه جزء من ذات العبوديه يقتضى عملا ده العبوديه هي اقتضاء العمل في التوجه اليه وتعلق قلب العبد باوامره دون اوامر من سواه وخوفي ورجائي بذلك دون من سواه وله من اعظم مشاهد الربوبيه ان الله سبحانه وتعالى هو الرب الذي اذا امر كان انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فيتعلق بالله عز وجل فيستغني عن اي يبقى عمره ما احتاج لحد وعمره ما يستحضر كده ان هو فقير الى انسان وكذلك من شهد مشهد الاهمل المحيط الذي لا يعذ عنه مثقال ذره في الارض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت اصداف الجبال طريقه جميله جدا في استحضار هذا المعنى مأخوذه من طريقه القران وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رتب ولا يابت إلا في الكتب مغين لا يعزوا عنهم اتقار ذرة في الأرض ولا في السماوات كم في الأرض من ذرات تتحرك وكم فيها من ذراتنا فوق طاقة البشر أن يعدوا حبات الرمز في كث أحدهم وفي كل حبة رمز من الصفات وفي الاعاجيب ما لو تاملها الانسان لا جلس ينتظر يعني جزء من عمره طويلا لكي يهيط بها فيها لها وجوه متعدده زي الحبايه دي والحبايه دي حد يدور كده ويشوف واخد شويه رمله من بحر كده ولا ميه حته ويبص في مراه الحبايه دي والحبايه دي ودي لها شكل غير الشكل ده ودي بتلمع ودي بتلمعش حاجه عجيبه والله فاضله بقى عامه في داخلها من اشياء وليه دي ممكن تتكسر وممكن تتكسرش وصفات عجيبه تنظيف الارض الارض فيها قد ايه في البحار فيها قد ايه في السماوات في الكواكب الاخرى في النجوم والذرات بقى اللي هي دون ذلك الله عز وجل عليم عالم الله ذلك كله ولا في قرار البحار ولا تحت اطباق الجبال داخل داخل الجبل ايه اللي جوه الجبل ده ده لا يعلمه غير الله سبحانه وتعالى البشر يقعدوا يحسبوها ويحاولوا يقولوا جواه صخور من نوع كذا وصخور من نوع كذا ولو دخلنا كذا يبقى في عمق كذا يبقى في قشرة درغة كذا في معاذن لغاية كذا والله عزل الذي يعلم ما في أطواق الضبان وما في كهوفها من أنواع الحياة والموت وعي ذلك يقول أحاط بذلك علمه علما تفطيليا يقول ده الشهود ده هو المعرفة ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطيره وإراداته وجميع احواله وعزماته وجوارحه عالم ان حركاته الظاهره والباطنه وخواطره واراداته وجميع احواله ظاهره مكشوفه مكشوفه لدي علانيه مكشوفه لدي علانيه باديه لا يخفى عليه شيء تراقب نفسك الله علمت ان ما في قلبك قد على العينه يا مخاينه الاعيون وما تؤفي الصدور اذا فحرت خواطره بمعنى لم يسمح بان تخطو على باله مخالفه شرع الله لان هذه الخواطر هي بدايات الارادات والارادات اذا صارت عزائم قويه يحكم عليها الانسان وربما دخل النار بسبب ذلك وربما دخل الجنه بسبب هذه الارادات واولها الخواطر فيحرص خواطره ويحرص كلماته كلماته أن لا يضع شيء من غير الله ولذلك أن الله علم ما يقوله العبد ويحرص أعماله أن لا يعمل ما يضعه ربا عز وجل وما يخلق شراء لأنه استحضر علم الله أن الله علم ما في صبره وما في لسانه وعلى لسانه وما في جوارحه وما يعمله الناس جميعا وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لاصوات امانه على اختلافها وجهرها وخفائها اختلاف الاصوات انخفاضا وارتفاع واحد منا لما بيسمع صوتين مع بعض وما عارفش اني اللي بقوله دلوقتي وفعلا والله فما بال بقى كل الناس عماله تتكلم دلوقتي كم كلمه تقال ونحن لا نسمع والعجيب ان هذه الموجات عماله تمتد في ارجاء الكون بس احنا وسائل ايه حاطتنا بيها بتعجز بعد مدة يعني احنا صوت الانسان بعبارة بتحصل موجات منه توصل لمسافة و بعد كده نسمعش لو انصتنا شوية هنصتنا على صوت بره في حد بيعمل حاجة بره بيتكلم بره صوت الواصل ضعيف جدا بعدين مش هيوصل وهكذا ليه مش هيوصل عشان هو و هو مع انه موجود بس مش ممكن الناس طاقتهم تستوعى تضخينه في أجهزة التصنط يجيب ويقول لك مش عارف ايه يجيب حاجة بتخربش رهاجة على بعد اثنين اثنين اثنين كيلو البنات المين ألف يعملوا كده ألف انهم يكبروا الصوت ده ويستقبلوا الى هذه الدرجة يحاولوا التصنط يقولوا عاديين نجيب حاجات تسمع ما يكونوا في الايه في السماوات من انفجارات في السماء يعني من احداش تقع لو الانسان عنده آلف استقبال ممكن ايه يستقبل زي بالظبط كده ما في اصوات احنا مش قادرين نستوعبها دلوقتي مش كده لو حولنا اي محطه من المحطات في الراديو جه شغلنا راديو هنسمع ايه اصوات مش كده لان عندنا الاله اللي ممكن تستقبل هذه الموجات يتحولها الى ايه الى صوت وهو موجود بقى يا رصده بس احنا مش حاسينه بيتكلموا دلوقتي في اذاعه كوائر كريم مثلا واذاعه لندن بيتكلموا ومصر بيتكلموا وفي كلام موجوده احنا ما عندناش وسائل استيعابه ولا نقدر نسمعه وسبحان الله لما تختلط على بعضها الاصوات تختلف عليه اختلاف عظيم الله عز وجل لك واسع سمعه الاصوات كما تقول عشر سبحان الذي واسع سمعه الاصوات ان التي تجادل زوجها تجادل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها انها لا في جانب الخضره انه لا يخفى عليه بعض كلامها استمع الله صوت صوت كلامها من فوق سبع سماوات سبحان الذي واسع سمعه الاصوات تكون على جهرها وخفائها وسواء عنده من اثر القول ومن جهر به لا يشغله جهر من جهر ان سمعه صوت من اثر ولا يشغله سمع عن سمع ولا تغذته الاصوات على كثرتها واختلافها والاجماعها بل هي عنده كلها كلها كصوت واحد كما ان الخلق كما ان خلق الخلقه جميعهم وبعثه وبعثهم عنده منزله نفس واحده ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحد يبقى سماع كل واحد كانه هو لوحده لا لا تغرطه كثره الاصوات سبحانه وتعالى اذا ده يشهد هذا ثم يراقب كلامه بحيث لا يعني لا يتكلم الا بما يرضي الله السميع سبحانه وتعالى ويتكلم بما اوجب الله ان انا تكلم بي ليسمع الله عز وجل كلامي ويستحضر ذلك في قلبي فيخلص لله عز وجل لانه انما الناس يريدون ان اهل الدنيا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان سمع سمع الله بي. يريدون ان يسمعونه لو ايقنوا ان الله يسمعهم نكتفى بذلك والله عن كل عباده ان نعبدون الله عز وجل به شوف واحد مغني مثلا صوته حلو عايز الناس تلاقيه تسمعوه عشان يعجبوا بيه عشان ينال حظه من الدنيا مرائي يقرا القران الي يقال ايه قارئ ليسمع الناس صوته ويقول كذا وكذا لو استحضر العبد ان الله يسمع كلامه ويسمع صوته ويعلم كل ما يقول افلا يكفيه ذلك يكفيه اعظم كفايه ويستغني به عن الخلق ويخلص لله عز وجل اعظم الاخلاص اذا استحضر انه ان الله يسمع صوته وكلام وكذلك اذا شهد معنى اسمه البطير جل جلاله الذي يرى ديب النمله السوداء على الصخره في الصماء في حندث الظلماء في شده الظلام ويرى تفاصيل خلق الذره الصغيره النمله برده ومخها وعروقها ولحمها وحركتها يبص الواحد كده في في, في في في النمله السوداء دي في, في البروب ويشوف في كام حاجه يوسط كده يتامل في ان له راس لها راس النمله دي ووسط ومؤخره ولها اعضاء متنيه بطريقه معينه ولها قرني استشعار ولها مخ ولها اعصاب ولها عينين طريقه عجيبه ولها تفكير وادراك على صغرها وقد احاط الله عز وجل رؤيه بذلك في ظلمات الارض وفي اشد بالله ظلما يرى ذلك سبحانه وتعالى ايضا كذلك يرى مد البعوضه جناحها في ظلمة الليل واعطى هذا المشهد حقه من العبوديه بحرص حركاته وكمان انه شهود وعمل يستحضر المعنى مش المعنى بس اصل المعنى وآثار المعنى في الكون من ان الله يرى كل شيء المستتر واللي ظهر واللي اغلق على نفسه حجورات قد علم الله عز وجل قد راى الله عز وجل ما يفعل يراه الان سبحانه وتعالى في يتعبد الله بحراسه اعماله وحركاته وسكناته وتيقن انها بمرء منه سبحانه ومشاهده لا يغيب عنه منها شيء فاستغني عن رؤيه الناس الرياء طلب الرؤيه لو استحضر العبد ان الله يراه لكفاه والله ده ده مس ده لو, لو لو لو مش عايز اقول ملك ده لو وزير بس ولا رئيس مجلس اداره واحد عمال يشوف مثلا زميله عمال عايز يكون هو يقول له شوف انا بعمل ايه لو شاف كده ان الرئيس بتاعه هو اللي بيبص عليه ده هتبص تلاقيه ما التفتش الى لي الى اللي حواليه ولا اهتم بقى ده اذا كان الرئيس هو اللي شاف الوزير ملك من الملوك رئيس من الرؤساء اذا هو بص على وعده وحسيته ان هو بيشوفه فهيتقن اعظم الاتقاد ويش هيفكر ان الناس يتفطر في الانسان مش هيفكر في الصغيرين ان هو ينظر الى الكبير والله لو استحضر العبد ان الله يرى لذال من قلبه البحث عن الناس وطلب الرؤية منهم الرياء طلب الرؤية فلو استحضر ان الله يرى خلال انتهى الامر فعلا يستغني عن البشر يستغني عن رؤيتهم وسماعهم وظنهم يكفيه ان الله عليم وسميع وابصر سبحانه وتعالى و يجعله ذلك في غنم كامل وكذلك يقوله القيم وكذلك اذا شهد مشهد القيوميه قيوم القائم على كل شيء يكون هذا المشهد المشهد القيوميه الجامع للصفات الافعال يفعل ما يشاء للربوبيه وانه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبه قائم على كل شيء مقيم له عز وجل تدبر أمره لو تركه لن عدم لو ترك الله هذا الكون نحظة واحدة لصار عدما لا يبقى إلا بإبقاء الله له هو عز وجل الذي أقامه لأنه القيوم عز وجل وهو قائم على كل نفس بما كسبه بشهود أن أعمال الهباد الله قائم عليها لا يفوته منها شيء وهو يحاسبهم على كل ما عمله وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدينه ورضويته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المثئ إليه وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القفص ويرفض يغفر الميزان ويرفع يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل لا تاخذه سنه ولا نوم السنه الغفله ولا يضل ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى وهذا المشهد من ارفع مشاهد العارفين وهو مشهد الربوبيه مشهد ان الله رب هذا الكون مالك مدبر خالق رازق المعطي المانع وحده المدبر الخافض الرافع المؤذي المذل المهميت وحده لا شريك له لا إله الا هو العظيم القدير والتعبد لله به من تخلف العبد من تعلق القلب بغيره عز وجل واليقين بانه سبحانه وتعالى وحده الذي يملك الضرر والنفع والموت والحياه والرجوع فكيف تزدج بالغير ارفع منه يقول واعلى منه مشهد الالهيه الذي هو مشهد الرسل واسباعه من الحنفاء وهو شهاده الا اله الا الله وان الهيه ما سواه باطل ومحال كما ان ربوبيه ما سواه كذب كما انه لا شريك له في ملكه وتدبيره تشهد ان توجه اي مخلوق لغيره شقاء وعناء باطل توجه اي مخلوق بالعباده لغير الله عز وجل انما هو ضلال وكفر وباطل لا يسد حاجه العبد او حاجه المخلوق الى التاله فالعبد كما هو مفتور على ان له رب أن يدبر امره واذا استحضر العبد ذلك توجه الى الله فلا بد ان يستحضر كذلك العبد مفتور على انه يحتاج الى من يحبه ومن يرجو ومن يخاف ومن يتوكل عليه فيشهد العبد المؤمن ان كل توجه في ذلك والعباد لابد ان يتوجهوا بالخوف والرجاء والحب والشكر والانابه والخضوع والذل والانقياد لاحد هكذا هم مفتورون فلا بد ان يتعبدوا فان لم يتعبدوا لله تعبدوا للعلل فيشهد ان عبوديه غير الله باطل وعناء وشقاء وبلال مبين وممحوقه وزاهقه لان الله هو الحق الاله الحق كما انه الرب الحق كما انه وحده الخالق الرازق المدبر فهو وحده المعبود المالوح يقول فلا احد سوا يستحق ان يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد ويستحق نهايه الحب بمعنى نهايه الذل لكمال اسمائه وصفاته وافعاله فهو المطاع وحده على الحقيقه يعني على الحقيقه المستحق ان يطاع وحده وانما طاعه من سواه تابعه لطاعته ازدواجيه وكل طاعه لغيره فهي طاعه بالبطل ولا تنفع اصحابها ولا تغني عنهم شيئا ولا تسعدهم ولا تسد فقتهم يقول فهو المطاع وحده على الحقيقه والمالئوه وحده يعني الذي يستحق ان يعبد وحده وله الحكم فكل عبوديه لغيره باطله وعناء وضلال وكل محبه لغيره عذاب لصاحبها وكل غنى بغير فقر وفاقد شهود الامر ده ان الاستغناء بالله عبوديه لله عز وجل ان استحضر ان استغناء العبد بالمال او بالملك او بالاعوان وشعوره بانه قوي بهم فقر وذل وفقر وحاجه عظيمه وهواه بهؤلاء العباد رغم ان الناس يظنون ان ذلك عزه فهو يشهد بطلان التوجه بهذه العباده عباده الاستغناء بغير الله يشهد ان بطلان توجه هذه العباده لغير الله اذا استغنى بغير الله فقد افتقر اذا عز بغير الله هل كل عز بغيره ذل وطغيان يبقى انت شايفه منتفخ الاوداج يسير يمينا وشمالا يأمر وانهى يقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا كذوب وانت تراه بهذه الكلمات ذليل حقير جدا تافه ذل بهذه الكلمات بيقول لك انا غني انا معايا فلوس تستغربوا فعلا تروحوا تشوف الفقر بتاعه تلاقي واحد هو شكله مثلا خابط الناس وقاهرهم وتلاقي تستشعر كده ان هو طالما صرف ذلك لغير الله ان هو توجه لغير الله. علشان اراده غير الله يريد غير اراده الله تراه مغلوبا مقهورا حقيرا يقول فكل عبوديه لغيره باطله وعناء وبلاء كل محبه لغيره عذاب لصاحبها وكل غنم بغيره فقر وفاقة وكل عز بغيره ذل وضراء وكل تكثر بغيره قله وذله تتكثر بايه تتكثر بدنيا يصيبها الانسان طب فكر فيما قالها لتعلم ان هذا العبد ضعيف جدا الله اكبر سبحانه وتعالى الفئه القليله المعيده من الله الكثيره تستحضر ذلك رغم ان ذلك من اصعب الامور على العباده لا أكثر الناس يستحضرون المشاهد الظاهرة فالعبد الذي يشهد بطلان عبودية غير الله تعبد لغير بطلان العبودية تعبد لغير الله يشهد أن كل من تكثر بغير الله فقد قل لأن كل توجه لغيره قلة كل توجه لغيره كل تكثر بغيره قلة قل فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره فكذلك استحال ان يكون لهم اله غيره كما استحال ان يكون الخلق خالق رازق مالك غيره استحال باطل ان يكون ان يصح منهم توجّه بالحب والخوف والرجاء والاستغناء والاستقار والتكثر والرضا والصبر والتوكل يستحيل أن يكون أن يصح منهم توجه بهذه العبادات لغيره عز وجل تحال أن يكون لهم إله غيره لا يسعلون ذلك إلا شق أعظم الشق وتحولت هذه الأشياء إلى أعظم الأضرار عليهم وإذا توجهوا بها إلى الله تعد أعظم السعادة ولو كانت الدنيا كلها ضدهم ولو كانت يعني الخلق كلهم عليهم فكيف هو اكثر الخلق معهم اكثر خلق الله عز وجل ليسوا هم البشر وما يعلم دون ربك الا هو ولذلك يستحضر المؤمنون انهم كثره عجيب رغم انه في الظاهر قله لانهم توجهوا الى الله وراوا بطلان التوجه الى غيره كما استحال ان يكون لهم اله رب غيره استحال ان يكون لهم اله غيره فهو الذي انتهت اليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات ويستحيل أن يكون معه إله آخر ذلك قال عزيزا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسبت مش بس لو كان فيهما إيه؟ أرباب مش بس لو كان فيهما أرباب غير الله لفسبت الناس في السكر ده معنا, معنا الآية ده, ده مش بس في كده ده معا ده الإله مستلزم من الرجل لو كان فيهما أرباب متصرفون غير الله لفسبت قطعا ان ده عايز احياء ده ماذا لكن حقيقا لو كان فيهما الهة بحق معبودة بحق غير الله لا حصل الفساد لا يمكن ان يجتمع الهان يستحقان ان يعبدان بحق ولذلك كل فساد يطرع في الارض ايه سببه انه توجه بالعبادة لغيره توجه بالالهية لسواه فحصل الفساد فذلك الفساد في الارض والكفر والشرك بالله يقول فان الاله على الحقيقه هو الغني الصمد الكامل في اسماءه وصفاته الذي حاجه كل احد اليه ولا حاجه به الى احد وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره عايز ان الاله الحقيقه لابد ان يكون ربا كاملا الا ان قال فمشهد الاولويه ومشهد الكنفه وهو مشهد جامع للاسماء والصفات حظ العباد ينمو بحسب حظهم من معرفه الاسماء والصفات على لغوي كان الاسم الدال على هذا المعنى اللي هو على توحيد الالوهيه هو اسم الله جل جلاله فان هذا الاسم هو الجامع ولهذا تضاف الاسماء الحسنى كلها اليه ذلك مدار القضيه الاولى والاخيره على الالوهيه لا اله الا الله الله, الله عز وجل المعبود بحق سبحانه وتعالى هذا الاسم هو الجامع ولهذا تضاف الاسماء الحسنى كلها اليه فيقال الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله لأن في العقيقة أن كل إسم دل على عبودية والتعبد الله بهذه الأسماء جميعها ما دارها في النهاية على أن يكون متعبدا أن يكون متألها لله عز وجل يتألف الله يعني يتعبد لله عز وجل فالله هو الإله الإله هو المعبود لا يقال الله من اسماء الرحمن قال الله تعالى ان لله الاسماء الحسنى فهذا المشهد التلتميه وفيه المشاهد كلها وكل مشهد ثواه فانما هو مشهد لصفه من صفاته فمن اتسع قلبه لمشهد الالهيه وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم والقيام لعراءف العبوديه والذل ده اللي هو يدخل فيه الانقياد وسائر انواع العبادات فقط يقول من من من قام من اتصف عقله بمشهد الراهيه وقام بحق من التعبد فقد تم له غناه بالاله الحق وصار من اغنى العباد لانه خلاص اذا حاصل للقلب هذه العموديه ففعلا لا يحتاج الى شيء والانسان بيدور على ايه بيدور على السعاده والراحه والسكون مش عايز فلوس عشان تنبسط وتفرح وعايزين نساء عشان ينجوا اللذ ده عايزين ملك عشان يشعروا بحب التملك ده وشعور كل دي شعورات شعور مسائر في الحقيقه باطله لا تسعد الانسان ده سكر يسكر به القلب عن حاجاته الاساسيه فلو ان هو اعطى مثلا الالهيه في حقه هو الذي يسعد اعظم سعاده ويكون اغنى الناس ابخلاص مش مهم نفوس ولا ملك ولا سلطان ولا تمكين ولا اثباع ولا حاجه ابدا ما تفرقش معاه اي حاجه ما يفعل به اذى هو دخل الجنه قبل جنه الاخره يقول لسانها مثل هذا يقول غنيت بما, بما بلا مال عن الناس كلهم وان الغني العالي عن الشيء لا به يعني ان الغني بالمال تقصد الى المال ان غني عن المال هو الغني هو اللي ما ينفروش من الايه الفلوس تفلل الفلوس ايه الملك مش هو ده اللي يذله ايه الوظيفه مش هي اللي مش هي اللي تذله شكلك تستعبده اكثر الناس عبيد ما هم فيه ورجال بيذلوا يقضوا مش اجمعين دول فقراء جدا اللي حاسس ان هو لو واحد بين الفلوس دي يبقى هيموت يبقى هو عبد لا ايه قدره مدينا اللي حاسس ان الملك ده بقى ده انت ترى هيموت كانه طلعوه من من سمك طلعوه من الميه يبقى ده فقير جدا الى الملك واذا مستعد يبيع الدين والدنيا عشان ولا يعذ بالله ويبيع دينه بعرض من الدنيا عشان يبقى عنده ملك ولا يعذ بالله فالانسان الغني الحقيقي الحقيقه اللي ما تفرقش معاه الحاجات دي ايده جناح بعوضه تبها للناس وكل ذلك كذلك يعني كل انواع يعني شواهد الدنيا كذلك قنيط بلا مال عن الناس كلهم من غير فلوس معايا بس انا مستهني عنهم وان الغني العالي عن الشيء ناجي الغني بالشيء ليس غنيا الغني المتالمت العالي عن الشيء الاعلى منه هو الغني هذا الغنى بالله عز وجل اللهم رزقنا الغنى بك يا رب صلى الله عليه وسلم واحد يقول بماذا نرد على من يقول ان كل ما خلق الله جعل له عقلا توعيش ترد عليه لي يعني بما فيها الزمادات والحيوانات هو اصطعي نقول لها ادراك لا شك ان الكائنات دي كلها لا ادراك فهو عبر عنه بالعقل يعني لا بأ الامر واسع هل يجوز احيات ربنا نعم